وَمَا أَ فَقُتُم مِنَّ فَقاتٍ أَونَ ذَوْرْْتُم مِن نَّذْرم فَإِنَّ اللهََّا يَعَّمُ وَمَا لِ اللَّالِمَِ مِن أنصار إن تُبدوا الصدقات فأنتم ما هي وإن تخفوا وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكف عن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 فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقه من خير يوفى إليكم وأنتم لا تؤمنون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أو يحسبهُُ الجينوا أَية أَمَِ التفق في تعرفغم بسيمهُم لا يسلونًا الن سأئل وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالَّل وََنَّ غَرِسِ الَّم وَعَانَةَ فَلَهُم أَجَْرُوم عن دَ رََبِّهِم وَلَا خَحُ عَلَهِم وَلَهُم م يَحزَنُوا